بسم الله الرحمن I'm yeah. وما جعل أنبوادكم اللائي تظاهرون منهنهم والي واليان الا صادر صنا وصه كان الله بما تعملون بصيراً إذ جاء الله الظنونا هناك بسلي المؤمنون وتلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول أَبِقُونَ <تصفيق> وَأَنْتُمْ لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا في I'm قل ما تَظْهَرُ الْعُيُونُ مِنْ كَذِبٍ الأحزاب لم ينهبوا وإن الأحزاب a uh -huh. Woman's just... girl. و وَبَشِّرِ دار سننا فبتنونها والستر يقولون Yeah I'm. ويجمع من تشاء، وما نبي تغنم. Get up. Gentlemen. In m mm -hmm. mm -hmm. يذ ووقتيلو تقتيلا ظلمنا الله في الذين خلو من طابوا ولن تجد لنس الاهي تعبديدا يسألك من الناس عن إسلاعه قل إنما علمها عند الله وما سيكونون قريباً إن الله لغنت الكافيين وأعد لهم سعيراً خالدين في غابات لا يجدون نادي يا و لا نصيرا يوم Oh. وَمَ يطيع لالَ وَرَصُول لَم فَقَد فَذَا فَذَ Er molt